وصلوا وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فأهلا مرحبا بكم جميعا وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتكم جميعا ثم أذكر نفسي والحاضرين بما سمعناه من قول الله تبارك وتعالى يوم تبلى السرائر هل تدبرت هذا هل تدبرت هذا الموقف العظيم حينما تكشف الستار وتظهر الخبايا وأمرك يظهر أمام الله عز وجل وحين ذاك لا ينفع الندم وكان من الإمكان أن تبل سرائر في الدنيا وتكشف أيضا لكن هذا يشعرك بحلم الله تبارك وتعالى أما لو شاء الله عز وجل لهتك وفضح كل عاص على رؤوس الخلائق فأحمد الله عز وجل والأحمد, والأحمد الله تبارك وتعالى أن سترنا الله عز وجل فما منا من أحد إلا وقد أذنب فغيرنا فضح على رؤوس الأشهاد فهذا موقف لا بد أن تعيه جيدا ستر الله عز وجل عليك وكذلك حلم الله عز وجل عليك أن أمهلك لهذه اللحظة لتعبده سبحانه وتعالى وعليك أيضا أن تتذكر لتعمل لهذا اليوم الذي تملى فيه السرائر هذا لتقبل على الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى يبتل سيئاتك إلى حسنة لابد أن تعلم الناس هذا جيدا لتقربهم من الله عز وجل ولتعلمهم أن الله عز وجل رحيم غفور سبحانه وتعالى حينما تقبل عليه وتتقرب منه سبحانه وتعالى فإنه كريم يتقرب منك ويبدل سيئاتك إلى حسنة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر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 كما رواه المنذري بسند جيد من حديث عبد الرحمن بن جبير قال جاء شيخ كبير هرم سقط حاجباه من على عينيه فجاء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين للنبي أنه ما ترك معصية إلا وعص الله عز وجل به أله منتوبة بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم بالأمة بيّن له رحمة الله عز وجل حتى بالعصار قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتفعل الخيرات يجعلها الله عز وجل لك حسنات قال وغدراتي وفجراتي يا رسول الله قال وغدراتك وفجراتك فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا وما أحوج الأمة لأن تتوب إلى الله عز وجل فإن التوبة أمرها عظيم لسيما أن الله عز وجل آمر بها المؤمنين فمن باب أولى غير المؤمنين قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم, لعلكم تفلحون, تفلحون. فعلق لعلك الفلاح, الفلاح الذي به النجاة, النجاة على, التوبة على التوبة الصادقة التوبة, التوبة, النصوح. التوبة النصوح فلا تستعجب فما أحوجنا فلا جميعا, جميعا للتوبة, للتوبة إلى الله عز وجل تعلم هذا جيدا حينما تعلم أولا أن التوبة إلى الله عليها الفلاح والفلاح هو الفوز بالمرغوب أي بالجنة والنجاح من المرهوب أي من النار وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة فتعلم أنك في حاجة لأنك فقير إلى الله عز وجل فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا تكلمنا في المرة الماضية عن جملة من البيوع المحرمة وقفنا عند بيع العينة وقلنا أن بيع العينة هو محرم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد ورضيتم بالزر صلى الله عز وجل عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم وقلنا أن بيع العين له صور من هذه الصور رجل يريد مالا فلا يجد من يقرضه فيأتي بسلعة ويبيعها على رجل آجل عاجل أقصد مثلا بألف جنيه قل له خذ هذه السلعة بألف جنيه فيعطيه الرجل الألف جنيه إذا كده أخذ كم؟ ألف جنيه ثم يشتري منه هذه السلعة آجل بألف متنجين يعني العين ما زالت موجودة لذلك سمي بيع العين وترد إليه السلعة مرة أخرى ولكن اشتراها بكم؟ بألف متنجين فأخذ ألف وسار في ذمته كم؟ ألف متنجين وهذه حقيقة الربع. شبيه به بيع التورق احنا بنقول عليه الحريق واحد بيروح يشتري سلعه هو محتاج فلوس ايضا لاش حد يقرضه فبيروح يجيب سلعه ويحرق اشترى مثلا 10 ثلاجات ب 20000 خلاص بدل ما بيبيعها على نفس صاحبها لا بيروحها في مكان في مكان ايه مكان تاني. ده يسمى الايه عمر <سؤال> بن عبد العزيز يقول التورق أخية الربا وشيخ الإسلام بن <سؤال> ثيمية رحمه الله تعالى يقول الحيلة لا تزيد المحرم إلا خبثا والذين أجازوا هذا البيع أجازوه يعني في الضرورة القصوى إذا طلبت من إنسان قرض ولم يعطيك إذا تعملت ببيع السلم ولم تجد إذا تركت, تركت باب الزكاة ولم يؤتي يؤتيك أحد منه إلى غير ذلك فحين ذلك يكون من باب الضرور فهذه بعض صور العينة المحرم ونذكر حديثا اخر في النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك جملة من المحرمات التي يتعامل بها الناس اليوم انا عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع انتبه انتبه جيدا لأن هذا من التحايل على شرع الله عز وجل إنسان يتحايل ليحل ما حرم الله عز وجل وهذه يعني من أعظم الجنايات فبنوا إسرائيل لما حاربوا الرسل الله عز وجل عاقبهم ولكن العقوبة ليست كعقوبة من تحايل على شرع الله لأن الذي يتحايل على شرع الله إنما يخادع الله عز وجل ويستهزئ بالله عز وجل فقتلوا الأنبياء ما مسخهم الله عز وجل تعاملوا بالربى ما مسخهم الله عز وجل لم يمسخهم الله عز وجل قردة وخنازير إلا بعدما تحايلوا على شرع الله عز وجل قال الله عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وقصة أصحاب السبت ليست عنا ببعيد تحايلوا على الصيد في يوم السبت فمسخهم الله عز وجل فانتبه حتى لا تتشبه بهؤلاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبين ما معنى هذا لا يحل لك حينما يريد انسان أن يستقرض منك قرضا فلا يحل لك هنا أن تبيع هذا الرجل وتقرضه في نفس الوقت شوف ابن القيم يقوله يقول أن هذا الرجل يعطيه ألفا قرضا يعطي كم ألف جنيه قر هذا الذي أرى ثم يعطيه سلعة قذرها 800 جنيه ب 1000 جنيه سلعه 800 يديها بكام يديها له جنيه يبقى اعطاه اقرضه 1000 و سلعه ب 800 حسبها خلاص وياخذ منه كم 2000 جنيه هذه هي حقيقه الربا يقول لولا البيع ما اقرض خلاص خلاص يعني البائع لو مش عشان البيعه ديت عايز يخلص ما كانش اقرض الرجل ولولا القرض ما اشترى من ايه اللي هيجبر المشتري انه يشتري سلعه ب تبقى في ذمته هذه هي حقيقه الاي ار لا يحل سلف وبيع هذا من اجمل التفسير الذي قيل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع قال بل اول ايه يا اخواننا قلنا بيع العين ما سوره العين مين يقول سوره العين صوت لا يبادله بعاق في الحال ويشتريه منه ايه باجل بزياده بسم الله سبحانه قال ولا شرطان في بيع لا شرطان في بيع. في بيع في بيع فسروا شرطين في البيع انه اشترط اكثر من شرط ولكن لك ان تشترط في البيع أكثر من شرط ولكن بشرط أن, يكون هذه أو أن تكون هذه الشرط لمصلحة البيان خلاص يعني سيدنا جابر باع للنبي صلى الله عليه وسلم الجمل واشترط ظهره إلى المدينة يعني باع الجمل واشترط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يركبه إلى المدينة انت كذلك يجوز أنك تبيع السيارة في مصر تقول للرجل حسن هالك مثلا في, إيه؟ في بيانا مثلا هذا شرط فبعض العام يقول لك لا تزيد شرط ثاني ولكن لا تزيد شرط ثاني ولكن بشرط أنه ما يكونش مخالف لكتاب الله ولا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث بريرة لما كتبها أهلها على أن الولاء له والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولاء لمن أعتق فالولاء لحمة كلحمة النساء فلما راحت لعيشة رضي الله عنها فعيشة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أجر البيع وهو يعلم أن الشرط فاسد وكانه أراد أن يعاملهم بنقيض قصدهم ثم صعد المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل كل شرط ليس في كتاب الله فهو باط الولاء لمن أعطى والتفسير الثاني أن تشرط على الرجل زي ما أسألت البيعتين في بيع تقول مثلا أعطيك أبيع عليك دار ولكن بشرط ان تبيع علي مثلا قطعة الأرض الفلانية اللي أنت تملكها في المكان الفلان وتربط واحدة بالإيه بالتاني لا هذا خطأ لابد أن الكلام يكون على بيعة واحدة لأنما تربط واحدة بالتانية إذا فسدت واحدة غالبا ستفسد الثاني النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيعتين في بيعة وبعض أهل العلم خلي بال عشان هذا الأمر يهم الجميع فسر البيعتين في بيعة ببيع التقصير ببيع ليه؟ التقصير. التقصير. إن, واحد ان واحد كوب الماء ده, كوب الماء ده يجي, لك. يجي لك. يقول لك انا, يقول لك أنا عايز, أشتري عايز اشتري هذا الكوب. هذا الكوب. فأنت, تقول فانت تقول له ايه? تقول له, تقول له كوب الماء ده بخمستاشر جنيه, جنيه خلاص كاش. كاش. كاش. كاش. كاش. تمام? تمام? وبعشرين جنيه, جنيه, جنيه تقصير. تقصير. تقصير. قال لك ده بيعتين في بيعة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولكن هذا ليس بصحة فالبيع بالتقصير كما قال العلماء له سورتان له كم سورة محرمة وسورة جائزة تمام السورة المحرمة اللي يقول لك الراجل يقول لك أن أعايز السلعة السلعة تمام تمام فانت, فأنت تقول له السلع دي السلع دي. السلعه ديت ب 15 كاش و ب 20 تقسيط تقسيط تقسيط خد السلعه وشوف, وشوف اللي تعجبك فيه. فيه فالراجل خد السلعة, السلعة, السلعه وذهب البيع تم احنا عرفنا البيع وقع على على تقسيط ولا اجل ما عرفناش فالراجل يروح البيت اذا وجد عنده مال يكفي يشتريها كاش ما وجدش مال يشتريها ايه هذا هو المنهي عنه لانه فارق الرجل ولم يمض ولم يقع البيع على بيعه وحده فلابد أن ان يقع البيع على بيعه وحده يبقى هذه صوره محرم تميه الصورة الصحيحة إنك لا حرج إنك تقول للرجل هذا الكوب من الماء بخمستاشر جنيه كاش تمام وبعشرين جنيه تقصير أنت ماذا تريد يقول لك أنا عايز كاش تقول له خلاص وتمضي معه البيع هو ما زال مع هنا البيع أهل وقع, أهل على, وقع بيعة على بيعة ولا على بيعة اثنين هذا صحيح, صحيح لا ريب فيه ايبتان يا اخوانا الرجل اللي عنده غسلات والسلات. الرجل اللي عنده ادوات منزلية, منزلية. لا, حرض لا حرض ان يقول حرض للمشتري السلع ديه بعشرين جنيه كاش وبثلاثين جنيه تقصير بس يقع البيع على واحدة في الحال مش زي ما بعض الناس وعلا. فهم يقول لك لا ما يسميش لا. هذا لا حرج فيه هذا لا حرج فيه قصة بريرة دليل على ذلك يعني أهل بريرة يعني كتبت أهلها إن هم يعني هي عبد أما تريد أن تحرر نفسها فكتبت سيدها خلاص على مبلغ من المال مبلغ من المال حينما تدفع هذا المبلغ تكون إيه؟ حرة لوجه الله خلاص فكتبها على تسعة وقت وأديها مثلا على كمسا هذا لا حرجة وبيع التقصيد أجمع الأئمة الأربعة على جوازه بهذه السورة لا حرج لا حرج في ذلك على حسب النسب واحنا, قبل, وإحنا قبل ذلك ان مساله المكسب المكسب في الإسلام ليس له حد يعني حده الذي حده بالثلث انه ما يزيدش عن الثلث او الربع ليس عليه دليل ولكن قلنا مرد هذا الأمر إلى العرف ما تجيش سلعة مثلا ناس متعرفة أن تكسب فيها مثلا 100 جنيه وانت تروح تكسب فيها 1000 جنيه معناها أنك إيه يعني أضرب لك مثال وهذا يسمى من صور النجش النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تناجش من. تمام من صور النجش الرجل الذي لا يحسن أن, يحسن أن يماكس يعني لا يحسن, يعني أن, يعني يحسن أن, يفاصل. أن يفاصل رجل موظف عايز يضحي, عايز يضحي. عايز يضحي. تمام فبينزل السوق عمدينه سوق مثلا الخميس خلاص قبل الوقفة بيومين كده والحاجة يروح يشتري ايه خروف. خروف. خروف فالتاجر بعض التجار بين اهدينه يعني يقابل هذا الرجل يقول له بكم هذا الخروف الخروف أخره ألف يقول له ده بألف وستمائة جنيه وعشان خاطرك انا هنزل لك ميز جنيه يبال رجل ربح في الخروف كم؟ الف جنيه الف جنيه في خروف هذا يعني اخر الحد عندنا مثلا يكسب ربع ميز جنيه خمس جنيه وده اعلى مكسب فهنا لما يكسب الف جنيه يبال هذا مكسب ايه؟ غبني فاحش غبني فاحش يبال الراجل ده لما حدي قبل وقوله انا اشتريت بكذا حقه يرجع ولا ما رجحش يرجع لانه غبنا في ذلك هذا ما يسمى بخيار خيار الغبي تمام. تمام اما مساله أم تحديد دي انك دي انت مثلا دي السلعه ديت خلاص, خلاص. انت شراها مثلا ب 10000 حتدها تقسيط هل انت هتسوي اللي اديك 1000 جنيه مقدم زي اللي اديك 8000 جنيه مقدم لا على حسب الامر المتعارف عليه إذا ما فيش واحد بيقول ده بيكسب قيني قيني وراجل بيكون حرام وكذا لا على حسب العرف والله العرف المتعارف هكذا يعني فينا استكسب يخلنا في السلعة عشرة في المية وهذا هو العرف وفينا استكسب مية في المية وهذا امر متعارف عليه لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك يعني الرجل الذي يأتي بغضاع مثلا من الصين هذا الرجل اكتهد وعمل ملف ضريب وكذا وكذا واشترى سلعة رخيص, رخيص. وازلت في مخازينه فترة لا يبيع ولا يشتري ولعله كره هذا ولكن الله عز وجل قلوا عزها انتكروا شأنه خير لكم فجي السعر على هل هذا مطلب انه يبيع بالسعر القديم لا بل. وكسب فلا حرج في ولا شرطان, وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعِي, في بيعي وَلَا رِبْحِ ولا مَا لَا يَبْمَنْ, يبمن. يبمن. يبمن. هذا هو النهي الثالث أنت تكلم على تتكلم مسألة على يسميها العلماء, العلماء ضع وتعجئ أولا لا يجوز له أن يشترط له ذلك لو سدد قبل معاذك هتدفع كذا ونقلل كذا لا ها يجوز هذا هذا لا, لا, لا, لا يجوز إنما المسألة الأخرى ان الآن هذا الرجل عليه عشرة أبصار كل قصر بألف جنيه تمام يسددها على عشرة أشهر فقه صاحب المال مال. قال له سدد للعشر, للعشر آلاف, آلاف في خلال شهرين <مم goggles> خلاص بدل ما سددهم عشرة سددهم تمانية بس في خلال, خلال شهرين فالرجل هنا قال الله بدل ما سدد عشرة آلاف أنا الحمد لله ربنا رزقاني بما وأسدد الثمانية بدل ما تفع عشرة هذه المسألة فيها خلاب بين أهل العلم ولعل الأقرب حتى لا أنه يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضع وتعجلوا, وتعجلوا وهذه ليست كمسألة, كمسألة بيع الكالئ بالكالئ, بالكالئ, بالكالئ نودين بالدين, بالدين هذه المسألة ستأتي معنا, ستأتي معنا بيع الدين بالدين وستأتي منها الصور المحرمة والصور الجائزة, الجائزة قال ولا ربح ما لا يضمن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما يضمن فسرناه في المرة الماضية ما معناه يعني أكرمك الله المكان, المكان الذي اشتريت منه أو المشتري الباع الذي اشتريت منه أنت اشتريت منه ولم تنقل السلعة فالسلعة هذه لو تلفت تكون من ضمان من تكون من ضمان الباع يعني أحمد اشترى من محمد طن أرس واحمد راح يجيب راح سيارة, سياره علشان ينقل, ينقل الايه الارز فلما جه, فلما جه, فلما جه ما وجدش الارز عند الايه البائع هل البائع يلزمه بالمال؟, بالمال هو استلم الارز, الأرز. لم يستلم يبقى ما ينفعش احمد يبيع الارز قبل ما ايه قبل ان ينقل لهم شوف النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح مال يضمن انت مش ضامن يبقى لا تبع ونهى أن تباع السلع حتى يحوذها التجار إلى رحالهم النهي الرابع ولا بيع ما ليس عندك إذا قلنا الشيء الذي لا تملكه لا يجوز, لك لا يجوز لك أن تبيعه قوله بيع المحرم أي شيء محرم حرمه الله عز وجل أو حرمه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لك أن تبيعه إذا حرم الله عز وجل شيئا حرم ثمنه حديث جابر عام الفتح اسمع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنع كم؟ الميتة خمر والميتة والخنزير والأصنع فشف ماذا قال الصحاب لما النبي حرم الميت إيه الميتة؟, الميتة من مات حت فأنف أو بغير الذكاء شرعية خلاص حاجة وقعت كده من على جبل صرت مترضية أو لطحها الكبش فماتت خلاص هذه لا يجوز بيعها والخمش كل ما خامر العقل يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمر وحرم شاربها وسقيها وبائعها وكذا وكذا فمن باب أولى ما هو أشد من, من الخمر خلاص إذا كان حشيش أو كذا أو كذا ما يسمونه اليوم هذا أشد فتكون الحرمة أشد إبا الخمر والميتة والأصنام أصنام أي شيء يكون في سورة أو في شكل معين ويتعبد به لغير الله عز وجل هذا يسمى صند الهوى يسمى صند الهوى الذي يهوي بصاحبه في نار جهنم يسمى صند يعبد من دون الله عز وجل قال الله عز وجل أرأيت من اتخذ إله هو هو وأضله الله على علم هو هو أنه هو يحب الأغين تقول له قال الله قال الرسول صنموا كثير خلاص إلى غير ذلك فكل هذه من المحرمات التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم والأمر غير متوقف على هذا فحص إنما هي بعض بعض الأمثل فالصحابة لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الميت والأصنام والخنزير لحم الخنزير فقالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميت يعني يدهنون بها ويستصبحون بها يعني بيغضوا الشحم التحها ويدهنوا به السفن خلاص لتحميها من المياه وكذلك, وكذلك بيأخذون هذا الدهن ويستصبحون بيعملوا مثلا أي فتيل كده ويضيء به مثلا في الليل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا هو حرار قال لا هو حرار ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومِ فَأَجْمَلُوهُ شُحُومِ الميثة؟ أجملوه يعني أذابوه خلاص غيروا الصورة تحايلوا ليحلوا ما حرم الله ثم باعوه فأكلوا ثمنه يبقى قاتل يجوز لك أن تقول قاتل الله عز وجل كل من تحايل على شر الله عز وجل كل من تحايل ليحل ما حرم الله تحايلوا ليحلوا هذه البنوك الربوي قاتلهم الله لأنهم يحاربون الله هذه ليست بقصوة أنت تضل خلق الله عز وجل هذه ليست بقصوة إنما الحكمة أن تشتد على مثل هؤلاء وتبين الحق الذي أنزله الرحمن سبحانه وتعالى ولكن العلماء اختلفوا في كلمة هو حرام هل الناهي هنا عائد على الميتة أم على الانتفاع بمثل هذه, بمثل هذه الأشياء طبعا, طبعاً الميتة, الميتة العلماء أجازوا, منها, أجازوا منها قرنها, قرنها وظفرها, وظفرها وحافرها, وحافرها وشعرها كل, كل هذا أجازوا خلاص؟, خلاص؟ وكذلك الجلد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بشرط أن يدبق قال أيما إهاب أي جلد دوبغا فقد إيه طهر يعني الشاه الميت هذه يجوز لك أن تسلخ شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على صحابة كده وقال هل لا على الجلد فانتفعتم به يعني النبي اللي بيأمر كده كان زمان يسخر من مثل هذا الفعل رجل ما يجي يسلخل الشاهوه هي ميت. الشاه ميت هذا عمل يعني طيب ولا شيء فيه وعمل, وعمل يفيد, الأمة. يفيد الامه شوف مثلا معلش يعني في التعبير لو مات مثلا مليون شاه في السنة, السنة, السنة. السنة. واتركت ولم يؤخذ جلدها, جلدها. جلدها. طب انت تقدر الجلد ده مثلا المليون, المليون مثلا في 15 جنيه في 15, في 15 مليون جنيه كان هيرمى على الارض تؤد بغو ينتفع به فالشريعه جاء بحظر الايه ان قال العلماء قالوا هل النهي عائد على البيع ولا على الانتفاع ابن القيم اختار رحمه الله تعالى ان النهي عائد على البيع ويجوز الانتفاع بهذه الأشياء من الايه من الميت قال بيع الثمر تمام كده ننهي ببيع الثمر إن شاء الله قال بيع الثمر قبل بدو صلاح طبعا ده أمر احنا الحمد لله جماعة الجناي يقعون في مثل هذا الأمر كثيرا فلا بد أن ينتبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمر قبل بدو صلاحها يعني قبله تحمار أو تصفار خلاص يبيع التفاح هو لسه افضل لسه حب صغير كده او لسه ما طلاحش هنا بيسموه عندنا الجماعة اللي هناك دومت يقول لك فلان اشترى اه فلان خشب لمدة اربح سنوات ويدفع مجدم هو انت بمنت اللي يطلق ما بمنتش هاللي بالك دي بيخلافي الاجارة الاجارة مسألة تانية انما ده بيجي يشترى المحصول بيشتري السدر قبل ان قبل أن, قبل ان يطرح تمام تمام النبي يقول ايه النبي يقول قال صلى الله عليه وسلم ارايت, أرأيت ان منع الله, الله الثمره ثمره. يا ربنا منحها منح جت عاهه سماويه كده من عند الله برد شديد او نحو ذلك وما طلعش المحصول ده ورجل أخذ, الإيه؟ أخذ المال, مقدم. المال مقدم فالنبي يقول له على ما يأخذ أحدكم مال أخي بأي وجه حق فلا يجلس ولكن العلماء رحمهم الله تعالى أجازوا بيع الثمرة قبل بذو صلاحها بشرطين بكم بشرطين الشرط الأول قالوا بيعها, بيعها مع الأصل, مع الأصل. بيعها, مع, بيعها مع, الأصل. مع الأصل مع الأصل إنت والله بعت الفدان بتاعك, بتاعك. تمام. تمام والشجر لسه أخضر. أخضر الزرع لسه أخضر. أخضر لم ينضج, لم ينضج. تمام. تمام ولكن تمام. إنت بيحت مع الفدان فلا حرج في ذلك هذا امر متعارف عليه وعند في معاملات المسلمة يبقى صح بيع الثمرة قبل بدوه صلاحا مع, مع الأصل الثمرة فر والأرض إيه؟ أصل, أصل. والعلماء, والعلماء يقولون يثبتوا, يثبتوا. تبعاً, تبعا ما لم يثبتوا, يثبتوا استقلالا, استقلالاً. خلم لك كلام خلي مش صعب ده هذه الأشياء تجعلك, تجعلك تتمسك بهذه الشريعة, الشريعة. وتعلم, وتعلم أنها, جاءت أنها جاءت لسعادة البشر يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الزهب بالزهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير, بالشعير البر بالبر والمنح بالمنح قال يدا بيد وهكذا إلى آخر الحديث ولكن في التمر بالتمر يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في العراي بيع العراي ليه؟ الناس محتاج يعني ما نفحش أنك تد واحد كيلو تم خلاص؟ بكل وربع تمر عارف لو عملت كده تبقى تعملت بالربع النابي اللي قال كامل طب ماذا تصنع سهلة خالص, سهل خالص. تبيع, الت... تبيع يعني واحد تبيع معاه تمر يعني الجودة بتاعته ضعيف, ضعيف. تمام تما؟ فعايز, فعايز تمر جاي فمعلوم انه هو حيدفع اكتر فيدفع ايه كيلو نص وياخد كيلو مبتمر ايه الجاي ايه رايك في الامر ده <تصوح> صورة ظاهرة نهى عدل ولكن هذا ربا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ولما فعله الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم اوه أو عين الربا ثم جل لهم ان يبيعوا الجمع بالدراهي تبيع الطمر اللي هو معك الرضيء ده وتاخد حقه وبعنك أنا تروح تشتري تكمل وتشتري فيش مشكلة, فيش مشكلة شوف اهي الصورة هي يعني تجعلك تستشعر أن الأمر في صعوب ليس فيه صعوب إذا كان لك حاجة فرخص لك النبي صلى الله عليه وسلم في العراية بشروطها لا تزيد عن خمسة أو يكون في حاجة إلى ذلك ما يكونش معك ما تشتري به لأن العراية دي بتروح الرجل هو على تمر عن وانت معك تمر إيه خلاص تمر ناشف مثلا وانت عايز روطة تمام تمام ف بتتعامل معه تدي له تمر بتمر خلاص طب, طب ما هو هنا هيبقى فيه, فيه, فيه ممكن يفرج, يفرج لان ال... اللي... ده ممكن يجف فيما بعد باعت... اللي هو الرطب ده يبقى العله وجده لا النبي رخص بس في كم معين معي معي ما تزيدش عن 5 ااوسق تمام والوسق مثلا 60 صح تمام كما تعلم كما تعلم في ايه في إيه؟ لا. لا تبيع الاول تبيع الوحده, تبيع الوحدة. وتأخذ حقها, حقها. ما ينفعش لك, لك, لك في الذمه هو النبي قال كده قال الذهب بالذهب <تصفيق> والورق بالورق, بالورق خلاص والبر, والبر بالبر والتمر بالتمر والتمر والشعير بالشعير والملح بالملح يد بيد سواء بسواء يعني يد يعني سلم مستد حاضرب لك مثال يبين لك كلام يد بيد ده شرط خلاص في الست أصناف دول مثل بمثل, بمثل يبقى فيه تساوي 10 جرام ذهب ب جرام ذهب دي فيها حاجه ما فيهاش حاجه يبقى الشرط الاول اللي هو مثل بمثل تمام باقي يد بيد لو قلت لي جرام ذهب اهم وحرض لك ال 10 كمان ساعه يبقى ايه لان اليد بيد مش موجوده فالنبي صلى اسقط شرط حينما تتغير الأجناس قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف ماشيتم ولكن يد بيد تبيخ لبقى الأصناف الذهب زي الذهب خليه ذهب بفضة مختلف ولا مش مختلف مختلف يبقى بيع بع عشرين جرام فضة تمام. تمام؟ بعشرة, بعشرة جرام, ده. جرام ده مفيش مشكلة مفيش مشكلة انه مساء سلم قال بيعوا, بيعوا كيف مشيتوا ولكن بشرط يدي بيد سلم ويه؟ واستلم لو جال لك لو جال 10 جرام عشرة جرام ذهبهم, ذهبهم, ذهبهم. وتديني عشرين جرام, جرام فضة قلت له نعم, قلت له نعم. في حاجة كده؟ في فيش مشاكل, مشاكل. بس جالك حاجب لك العشرين جرام كمان ساعة ربع تب ادهلك في الحال خلاص لحظة العلماء نظروا لذلك وقالوا أن العلة هنا في الذهب والفضة أنها أثمان يعني أثمان العملة الناس بيتعاملوا به يبقى أي حاجة يتعامل بها كأثمان للدولة مثلا فيجري فيها الربا نحن عندنا العملة إيه؟ الجنيه يبقى حتبدل خمسة جنيه بخمسة جنيه خلاص في الحال ما فيش مشكلة سلم واستلم ما حقولك الفائدة الفائدة حتتبين لك حينما, حينما. حينما تختلف, تختلف الأجنس, الأجنس. راجل جاي رجل جاي ريالات من السعودين من جاي بألف ريال, ألف ريال. ألف ريال. وجاي غيره من, من, من مصر تمام, تمام؟ فرح للصيرفي فقال لهنا عايز أغير, أغير, أغير الألف ريال. طبعا الريال دلوقتي بأثنين جنيه مثلا جنس الريال زي جنس الجنيه الجنس مختلف يبقى هنا احنا يلزمنا كم شرط شرط واحد. هو If... ايه? يد بيد. بيدي... يبقى خد. ايها الرجل. أيها رجل... ألف, الف ريال واعطوني كم? كم? كم? الفين ايه? الفين جنيه. في الحال. في الحال. طيب لو جالك خد الف وكمان ساعتين حاجب لك مية. قل له داربة ما ينفعش. يديك على جدل <eso> ايه? اه تتتعامل تي... معنا لقدر ايه? المال. هذا امر يقع فيه الكثير. فاحنا قلنا الثمرة يجوز بيعها بيقى قبل بيقى بدو صلاحها بشرطين. بشرط الشرط الاول بيعها مع الايه? مع, الـ مع الـ الـ الاصل. الشرط الثاني شرط القطع في الحال. لان العلة من ذلك, من ذلك تبين ايه? تبين, تبين الغرق. الرجل اللي باع الجنينة بتاعته. وهي لسه ما طلعيتش. ممكن تطلع ممكن ما تطلعش. يبقى ممكن من رجل المشترد يكون إيه؟ إما أن يربح وإما أن يخسر ده هي دي الربح, هو دي الربح. حقيقة الميسر ولكن عما قالوا إذا اشترت القطع في الحال فلا شيء في ذلك لأن بعض الناس بيروح مثلا يشتري تمر لسه يعني اعتبر أغضر بيأغضوا مثلا في الدول العربية وكذا يعرفوا مثلا للإبل وكذا فهنا ما فيش غرر خلاص الرجل قطعه في الحال فأخذه لدوابه ونحو ذلك فلا حرج في نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة أسأل الله عز وجل بأسماء الحسن وصفات العلا أن يكتبنا عنده جميعا من المقبولين وان يتقبل منا وأن يكتب لنا النجاح في الدنيا وفي الآخرة و يوم العرض عليه فإنه ولي ذلك القادر عليه قل تسمعون واستغفر الله لكم جزاكم الله خيرا